بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسط الذي نستضيف فيه ونحاول فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير في هذه الحلقات التي نتواصل فيها معكم نتحدث فيها عن مفاهيم جملة من المفاهيم وجملة من يعني الحقائق التي سيريدها أو سيتم مناقشتها مع دكتورنا العزيز كل الترحيب بك يا دكتورنا الفاضل أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة أهلا وسهلا ومرحبا بالأخي الحبيب أبي محمد ياكم الله. يا مرحبا بدأنا في الحلقة السابقة دكتورنا العزيز وتناولنا فيه جملة الحلقات شيء من التطواف حول هذه الحلقات التي أشرت إليها فضيلتك في الحلقة السابقة نحتاج اليوم أن نجلي أكثر مفهوم الأمة الوسط نحتاج أن نتوقف دكتورنا العزيز مع مفهوم الأمة هناك الكثير من التساؤلات والاشكالات التي ترد على مسامعنا نحتاج أن نتوقف اليوم في هذه الحلقة لتحديد مفهوم وخصائص هذا المفهوم مفهوم الأمة تفضل الحمد لله وصلاة وسلام على رسوله الكريم ثم أحيي عبرك المشاهدين والمشاهدات لعل من جناية المصطلحات على حقائق الأشياء أنها تولد كائنا جديدا مه. تشتد حوله الخصومات والنزاعات ولو أن الناس اتبعوا منهجا علميا موضوعيا مه. لتحرير المفاهيم وضبط مضامينها مه. ابتداء من أصلها اللغوي مه. الذي هو أساس. لغة العرب نعم. هو الأساس الذي جاء به الوحي الكريم ثم السياق الذي جاء به القرآن أه. ثم السنة التي هي بيان هذا الكتاب أه. ثم بعد ذلك نشير إلى ما أصاب هذا المفهوم من اختلالات, اختلالات وتطورات ونحو ذلك أه. كلمة أمة أه. في لغة العرب تعني الجماعة أه. التي يجمعها وصف أو حال جميل يعني هناك خصيصة مشتركة تجمع المنتمين لمفهوم الأمة أه. هذا الجامع المشترك قد يكون أمرا تسخيريا يعني سخر الله تعالى عليه طبعا على الأشياء يعني هناك كائنات حية مدخرة تدخر قوتها كالنمل وهنالك تسبح في أرتال كالأسماك وهنالك ما يطير كأسراب كالطيور لكن حينما نأتي إلى كلمة الأمة في السياق آه. القرآني نجد أنها جاءت على أربعة معاني آه. المعنى الأول أن الأمة بمعنى الإمام الذي يقتدى به موضع القدوة والأسوة آه. إن إبراهيم كان أمة إماما مقتدى به آه. ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق ولو, ولو كنت, كنت وحدك صحيح. وتلا إن إبراهيم كان أمة وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد حتى بعض العلماء سئل في عصر ما من هم الجماعة التي أمر الله تعالى بلزومها فقال الجماعة أبو حمزة السكري لأن رجل كان اجتمعت فيه الكثير من خصال الخير هذا هذا المعنى الأول المعنى الثاني من معاني الأمة الجنس من الأجناس، مم. الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمة أمثال. أمثالكم، مم. أي جنس من الأجناس مثلكم، فلذلك في الحديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها مم. هذا الحديث فيه مشروعية حفظ الأجناس من الانقراض. أهو. لأن الله سبحانه وتعالى أمر أمر نوح عليه السلام أن يحمل من كل من كل زوجين اثنين حتى حماية هذه الأجناس من أن تنقرض، فيشير إلى أن هذا هذا الجنس من الأجناس يسمى أمة. المعنى الثالث من المعاني أن الأمة بمعنى الزمن، بمعنى الحين، بمعنى الوقت. كما قال الله تعالى ولين أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى زمن محدد وكما قال الله تعالى والذكر بعد أمة أي بعد حين وزمان المعنى الرابع وهو الذي سنقف عنده طويلا لأنه يتصل بموضوعنا أن الأمة بمعنى الجماعة أو القوم الذين يجتمعون على ملة ودين سواء كان هذا الدين حقا أو كان باطلا إنا وجدنا آباء على أمة وإنا على أثارهم مقتدون فهنا ينتمون إلى ملة الآباء وملة الآباء كان فيها من الضلال والكفر وعبادة الأصنام والشرك ونحو ذلك وأمة قد تجتمع على الهداية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومنه قوله تعالى كذلك إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذه الآية في سورة الأنبياء والآية التي في سورة المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون نلاحظ أن هاتين الآيتين جاءتا في سياق الحديث عن رحط الأنبياء وموكب الرسل إشارة إلى أن دين الأنبياء واحد ولذلك كل نبي يقول إما يقول وأنا أول المسلمين توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون دين الإسلام بالمعنى العام الذي هو إخلاص الدين لله وتحقيق العبودية له فأصط دين الأنبياء واحد فهنا يشير على أن هؤلاء اجتمعوا على أصل الدين وإن اختلفوا في الشرائع العملية والتكاليف لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة شريعة عيسى عليه السلام كانت مخففة عما وقع على شريعة موسى عليه السلام من شدة لأن بني إسرائيل حرم الله عليهم بعض الطيبات التي أحلت لهم بظلمهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ف لكن عيسى عليه السلام جاء وقال ولي لكم بعض الذي حرم عليكم النبي صلى الله عليه وسلم بعث برفع الإصر والاغلال التي كانت على الأمم السابقة هذه الشرائع هذه المناهج هذه التكاليف لكن أصل الدين التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتني والطاعون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون النبي عليه الصلاة والسلام شبه اجتماع الأنبياء على أصل الدين في التوحيد ومكارم الأخلاق وأس الفضائل وأصول المحرمات والاختلاف في الشرائع والتكاليف العملية بقوله الأنبياء وإخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى العلات جمع علة والعلة هي الضرة أوه. يعني دينهم واحد أشبه بالأبناء الذين ينحدرون من أب واحد وأمهاتهم شتى بإشارة إلى اختلاف الشرائع إذا الأمة ترد بمعنى الفرد. فرد الإمام المقتدى به الفرد الذي يكون أمة مثل الموسوعة أوه. والزمن والجنس من الأجناس والجماعة التي تجتمع على ملة ودين وبالتالي نحن حينما نتحدث عن هذه الأمة نشير إلى هاتين الآيتين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والآية الثانية ختمت وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ختم الأولى بالعبادة لأنها الغاية وختم الثانية بالتقوى لأنها الوسيلة إياك نعبد الغاية وإياك نستعين هي الوسيلة وهذا من باب تقديم الغايات على الوسائل فإذا هذا مفهوم الأمة من حيث السياق اللغوي ومن حيث السياق القرآني وتأتي بعد ذلك خصائص لهذه الأمة التي التقت وتأسست على هذا الرحط الكريم من الأنبياء والرسل الذين تعاقبوا على دين واحد وكان خاتمهم هو اللبنة التي عبر عنها بقوله ومثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله وحسنه إلا موضع لبنة في زاوية من زوايا فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فاصل ثم نواصل نواصل معكم مشاهدينا مع فضيلة العلامة الشيخ عصام البشير شيخ عصام بدأنا في الجزء الأول تكلمنا فيه عن مفهوم الأمة وتحدث فيه عن أن يكون تكون الأمة يعني متمثلة في الإمامية أو في الزمني أو في جنس من الأجناس التي خلقها الحق تبارك وتعالى أو في ملة أو في طائفة من الناس تعتنق فكرة أو دين هكذا يعني أرخص ما ذكرت هناك استفسار وتساؤل دائما عادة ما يعني يثار هي قضية هي الخصوصية والانتماء إلى الأمة هذه مسألة تمثل إشكالا لدى كثير من الناس في واقع المعاصر ماذا تقول فيها شيخنا العزيز نعم فعلا هذه من القضايا المهمة الحقيقة نحن نتحدث عن الأمة المسلمة <تصفيق> الأمة المسلمة التي يندرج في داخلها العربي العجمي يندري في داخل يندرج في داخلها على اختلاف اللغات واللهجات <تصفيق> والقوميات والإثنيات كل تندرج في داخلها القبائل والشعوب <تصفيق> التي تتعارف هذه العالمية لمفهوم الأمة لا تتنافى مع خصوصية الانتماء فأنا مثلا أنا سوداني، مه. وأنا إفريقي، مه. وأنا عربي، وأنا مسلم، وأنا أنتمي إلى الأسرة الإنسانية. لا تعارض بين هذا. أنت لك انتماء ضيق على مستوى أسرت أسرتك الصغيرة التي تضم والديك وتضم تضم إخواتك وإخوانك. هذا انتماء. مه. ثم هنالك انتماء القبيلة. العائلة الممتدة،, الممتدة. ثم هنالك انتماء الوطن بحدود الجغرافيا، ثم هنالك الانتماء، بالأقليم. انتماء اللسان، مم. ثم هنالك انتماء الإقليم، مم. ثم هنالك انتماء الهوية والدين، مم. ثم هنالك انتماء الأسرة الإنسانية، مم. لا تعارض بين هذه الانتماءات، ولذلك مم. وجد عند الوجد في الأنصار الأوس والخزرج صحيح. الإسلام حينما يأتي إلى هذا هو جعل من الآيات الدالة على كمال قدرته وحكمته ما يقع بين البشر من اختلاف اختلاف في الألسنة في الألوان في اللغات في اللهجات لكن أراد أن يجعل ثمرة هذا الاختلاف التنوع والإثراء والتعارف وكلمة لتعارف فيها مدلولات ثلاث ليعرف بعضكم بعضه ولتحصل المعرفة من خلال التعارف ولنبذل المعروف ليكون هو الذي يؤسس حياة التعايش بيننا فلا تعارض بين كل هذه الانتماءات ولذلك الذين يريدون أن يقيموا حاجزاً بين انتماء الإنسان لوطنه وانتماء الإنسان لعقيدته هذا ليس بصحيح ونحن أذكر في مؤتمر الوسطية في لندن حينما كان المسلمون المقيمين في أوروبا كان لديهم إشكال أنه مسلم دينا وأنه مواطن أوروبي هل ثم تتعارض بين استحقاق المواطنة وبين انتماء الهوية قلنا لا تعارض فأنت تنتمي إلى الأمة الإسلامية عقيدة وهوية وحضارة وثقافة وتنتمي إلى الوطن الذي نلت جنسيته أو ولدت تنتمي إليه وطنا له استحقاقات وعليه واجبات وبالتالي لا تعارض بين هذا وذاك وهذه مسألة مهمة لأن بعض الناس حتى الإسلامين قديما في التعارف ينكرون أن يكون هناك ارتباط سوى ارتباط العقيدة يقول أخوكم في العقيدة والدين لا في التراب والطين ولأننا لأننا أيضا من كتابات مثلا الأستاذ سيد قط رحمه الله جنسية المسلم جنسية المسلم عقيدته والشعار الذي نرفعه أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخر بقيس أو تميمي وحيثما ذكر اسم الله في بلد عدت أرجاءه من لب أوطاني هذا الانتماء العام للانتماء الأمة لا ينافي انتماء الخصوصية لكن الذي يقع أين يقع المحذور المحذور حينما تتحول هذه الانتماءات الضيقة القطرية الإقليمية العرقية الجهوية الطائفية المذهبية إلى حالة استعلاء عنصري استعلاء يؤدي إلى عصبية هذه العصبية التي سماها وصول الإسلام دعوة جاهلية الأولى ليس منا من دعا إلى عصبية ليس منا من مات على عصبية ليس منا من قاتل على عصبية بدعوة جاهلية وأنا بين أظهركم إذا لم يلغي حق الانتماء وتنوعه ولكن لما تنادى الأنصار الأوس والخزرج يا للأوس يا للخزرج قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة الخطورة في أن تتحول هذه إلى عصبيات وأن تكون أداة استعلاء يستعلى بها طرف على طرف أو أن تكون قاعدة للولاء والبراء نهدم بها رحم الأخوة وأخوة العقيدة والإيمان لأن أخوة العقيدة والإيمان هي السقف, هي هي هي السقف الأعلى هي قمة الروابط لكنها لا تنفي ما سواها والدليل على ذلك في القرآن الله تعالى يقول كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون هؤلاء كفروا بنوح عليه السلام كذبوا رسالته جحدوا نبوته ومع ذلك أثبت الأخوة لذلك بعض الناس لما تقول أحيانا إخوتنا المسيحيين يخشعر بدنه في أنه لا يجوز الأخوة أخوة عقيد لا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وأشهد أن العبادة كلهم إخوة هذه أخوة إنسانية وفي أخوة وطنية وفي أخوة قومية وفي أخوة عشيره وفي أخوة قبيلة وفي أخوة رحم وفي أخوة عقيدة وإيمان التي ننتمي إليها في إطار الأمة والقرآن أشار إلى جملة من الروابط قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتيارة تخشون كسادة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله إذا المحذور أن تكون هذه الروابط أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إذا يمكن أن تتعدد هذه الروابط شريطة أن تتناغم وأن تتسق وأن لا يعارض بعضها بعض وأن لا تتحول إلى أداة عصبية تفتت شمل الأمة وتنهك قواها وتضعف شملها ولعل هذا ما نشاهده اليوم من محاولات تمزيق الأمة على أساس هذا يقولون مثلا الصراع في دارفور صراع بين عرب وزرقة أو الصراع في شمال إفريقيا عرب وبربر أو في العراق عرب وأكراد وتركمان أو مثلا في الخريج عرب وفرس العروبة ما هي؟ العروبة هي اللسان ليست هي دم ولا لون ولا جنس إنما الذي أقره الإسلام ليست العربية بأب لأحدكم ولا أم وإنما العربية اللسان فمن تكلم بها فهو عربي وإلا قل لي بربك من الذي خدم اللسان العربي نحوا وصرفا ولغة وبلاغا بعد العجم. الخليل بن أحمد العاجم سيبويه الزجاج الأخفش الفراء من الذي خدم الفقه الذي قال عنه الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة لم يكن من العرب من الذي خدم الحديث النبوي البخاري ومسلم والترمذي لم يكونوا من العرب عربهم اللسان القراء ستجد في تاريخ المفسرين مثل الإمام الزمخشري تجد في تاريخ المسلمين هذا العطاء السر إذا الإمام علي لما انبعث مالك بن الأشتر وولاه لا يتمصر قال الناس صنفان إما أخ لك في الإسلام وإما نظير لك في الخلق أخوك في الإنسانية وبالتالي لا معنى لا معنى يسوق الناس إلى إقحام ما يسمى بمبدأ التضاض بين خصوصية الانتماء للقبيلة والعشيرة والوطن والقوم وبين الانتماء للأمة الواسع مم. كل ذلك يمكن أن يتناغم وأن يتسق في رحاب واحدة جميل جدا أن نختم هذه الحلقة بهذه الفكرة لا يتعارض أبدا أي انتماء مهما تعددت هذه الانتماءات مع انتماء الأمة والخصوصية التي تحدث عنها فضيلة الدكتور كل الشكر لك دكتور العزيز على هذا يعني الإفادة وهذه الاستفادة ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة الحديث عن خصائص الأمة شكرا لكم مشاهدينا نلتقي في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته